ومع آخر منزلة من الكتاب وهي منزلة التوحيد ولكنها قد تأخذ معنا أكثر من درس أو قد نأخذ فيها أكثر من درس لأن فيها تقريبا هذه المنزلة قرابة الثمانين صفحة آخر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وأرجع بكم إلى أول الكتاب وهذا هو المجلد الثالث منه ونحن في آخره قال ابن قيم رحمه الله أن منازل العبودية لا تحد بعدد ولو أنك أردت أن تعرف كم هي مقامات العبودية لله قال فهي بعدد أنفاسك فإن عبودية الله تتجدد وتستمر ولا تنقطع فتجد أن الأنبياء مثلا موسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم رأيت موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي. فهؤلاء الذين امتزجت أنفاسهم ودماؤهم وأرواحهم صبغت بالعبادة فإنهم لا ينقطعون عن العبادة أبدا حتى الجنة تلهمون التسبيح كما تلهمون النفس غير أن العبودية في الجنة تلقائية والعبودية في الدنيا مجاهدة ومشقة سيسبح اهل الجنه كما نتنفس نحن لا ينقطعون عن التسبيح ابدا وحد المؤمن في دنياه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يقول ابن القيم بأن ختم منازل السائرين ومدارج السالكين ختم ذلك بالتوحيد مناسب يرى ان العبد اذا دخل الاسلام فانه يدخله بالتوحيد اجمع العلماء على ان دخول الاسلام بالنطق ان تنطق بالشهادتين ولكن ايضا قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه فكما انك تحتاج لان ترسخ قدمك في الاسلام بالشهاده فإنك محتاج إليها حتى آخر لحظة ونفس من الدنيا لتدخل بها الجنة كل الناس ينطقون لا إله إلا الله في البداية ما كل الناس ينطقونها في النهاية فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فبالتالي التوحيد هو الأول وهو الأوسط وهو الاخر من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه فبالتالي يقول ابن القيم التوحيد اول الطريق واول المنازل واول مقامات السالك وهو دعوه جميع الرسل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله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 دعوا إلى هذا التوحيد وفيه قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فبالتالي التوحيد هو الأساس به تدخل الإسلام وبه تخرج من الدنيا لكن ناقش ابن القيم في التوحيد مسألة مهمة هو قول المخالفين لأهل السنة قالوا أول واجب على المكلف النظر أول واجب على المكلف شنو النظر قال ابن القيم وهذا خطأ ما هو أول واجب على المكلف النطق بالشهادة أول واجب على المكلف أن ينطق بالشهادة طيب الهروي قال في بداية المنزلة باب التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال التوحيد تنزيه الله عن الحدث وإنما نطق العلماء بما نطقوا وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حادل أو مقام فكله مصحوب بالعلل هذا كلام من؟ كلام الهروي يقول ابن القيم وقول الهروي التوحيد تنزيه الله عن الحدث قال هذا ليس بتعريف صحيح ليه؟ قال شوف الخلاف الذي وقع بين ابن القيم وبين من؟ وبين الهروي قال اليهود ينزيهون الله عن الحدث والنصارى ينزهون الله عن الحدث والمشركون ينزهون الله عن الحدث فكيف يعني أن يقول أن الله قديم وليس بمحدث هم يعترفون بذلك ولكن يجعلون له الشريك ويجعلون له النه فالقول بأن التوحيد هو تنزيه الله عن الحدث قول ضعيف لكن على عادة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إنصافه قال الهروي يقول ذلك التعريف في مقابل لقاشه لبعض أهل الإلحاد يقول هذا في مقابل شنو؟ مقابل أهل شنو؟ أهل الإلحاد يعني كأن الهروي يناقش بعض الناس وإلا فتنزيه الله عن الحدث كما قال ابن القيم لا يدخل الإنسان في الإسلام ولا في الإيمان ما الذي يدخل العبد بالتوحيد في الإسلام والإيمان يعني ما هو التوحيد الصحيح التوحيد الصحيح شنو يا أخوانا عشان يقول دم نقول دم موحد أو يقول نزول أنا وحدت يقول وحدت ما هو قال ابن القيم الجنيد أيضا قيل له ما التوحيد قال افراد القديم عن المحدث إفراد القديم عن شنو عن المحدث قال والجنيد من أهل التوحيد لكن ابن القيم قال له إن ده ما توحيد لله هذا إلهكم أنتم أما إلهنا فقدير وقوي ومتكلم وعزيز وحكيم وقدير وفعال لما يريد ويحب إلهنا شنو يحب ده التوحيد تثبت أنه يحب لأن الله قال عن نفسه أنه يحب يحبهم ويحبونه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأن تثبت أن حبه ليس كحب الناس حب الناس عواطف الزول الآن بحب بيقول عنده شنو عاطفة شديدة في ناس من الحب يبكو والله العظيم وفي ناس بجنه ما سمعت بمجنون فلانة ومجنون فلانة ومجنون فلانة مجنون صح ها مجنون منو ليلى مجنون ليلى ذي اسمه منه؟ في كم ليلى ليلى الإخيلية هذه مجنونها اسمه اسمه توبه توبه ابن عنفر ده كان رجل طيب ورجل فاضل لما مات قالت ليلة ليس لتوبة إلا ما يقول ولكنه لم ينظر الي نظرا بعدنه معاين ما عاين فيها فضل على إنه يشبه يا أخي لكن هل تجد في حب هذا حال تماشا وبعدين قالوا ليست بذاك الجمال بالمناسبة ما كان الجميل شديد ليلة ما كان الجميل شديد لكن قال حب الناس حب الناس مداهب ما كان الجميل الشديد كويس فبالتالي الحب في العصر الحديث رواية ممسوخه عرضت على الأطباق واحد يقول لك قال الحب أعمى أعمى نحن بينفتح الحب الأعمى ده بينفتح بينخليه يشوف حديث قال الحب أعمى وناس قالوا الحب عذاب يا سلام وناس قالوا من الحب ما قتل والله ما عندكم موضوع اقسمت بالله ما عندكم اي موضوع قال ومن الحب ما قتل والحب اعمى والحب عذاب والحب شنو عباده الكلام شنو فبالتالي ابن القيم يقول نثبت لله ما اثبت لنفسي وبعد ذلك ننزهه ان يشابه أحدا من خلقه في اسم أو في صفة سبحانه فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع الوصير طيب يقول بعضهم يثبت التوحيد على حسب فهمه هو للتوحيد فالقدرية قالوا التوحيد نفي القدر تعيدنا بالتوحيد أن الإنسان يفعل كل شيء باختياره وليس لله عز وجل مشيئة ده توحيد عمن عند, عند القدريه وهذا مردود عليهم ليه لانهم يقولون شوف الكلام ده يقولون اعوذ بالله من قولهم يقولون إذا فعل الادمي فعلا من طاعه او معصيه فان الله يتفاجا بذلك ولم يقل يعلم ذلك قبلها وهذا على الكفر والضلال وهم أسموه اجل التوحيد حتى قال بعضهم ربنا لا يعلم عدد الافلاك ولا عدد النجوم كيف لا يعلمها وهو خلقها الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا تعرف انت الا تعرف عدد الشكل الذي تشتله في مزرعتك وان كنت لا تعرف فان الله يعلم كل شيء في هذا الكون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 إنكاروا علو الله على خلقه يقول هذا هو التوحيد ويعتبرونه تنزيها والصواب أن الله له العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو المنزلة وعلو العلم وعلو كل شيء على خلقه سبح اسم ربك الأعلى وهكذا بدأ يرد عليهم قال والجبرية التوحيد عندهم تفرد الرب بالخلق والفعل وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة وهذا أيضا باطل لأن الله أثبت للعباد كسبا أثبت العباد شنو كسبا فقال سبحانه بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون كل نفس بما كسبت كسبت للإنسان كسب أما الأشعري ففي الأول الأشاعر أخذ بقوله كان يقول للإنسان كسب بغير اختيار وهذا لا يتصور كسب بغير شنو عنده كسب لكنه ما بيختار كيف ما اختار؟ هو لما انزنى ما عارف ده زنى ومشه زنى بنفسه لما شرب الخمرة ما عارف لما أفسد لما أشرف لما كفر لما وقع في المعاصي لما فجر ألم يكن يعلم ذلك ويفعله بنفسه طيب هكذا بدأ يرد ابن القيم عليهم يقول أما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب الكتب السماوية هو توحيد قال التوحيد على نوعين لا توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب أما توحيد المعرفة والإثبات ان تعرف الله وكيف نعرف الله بأسمائه وشنو وصفاته؟ ابن القيم جاب كلام عجيب حنلقاه بعشوياً قاشره قال أي آية في القرآن توحيد أي آية في القرآن توحيد؟ أسيده مبالغة ولا كيف؟ مبالغة يا إخواننا يا أخوانا التوحيد معرفة تعرف الله إذا لم تعرفه فإنك لن تحسن عبادته لماذا؟ لأن للناس آلهة في تصوراتهم أما نحن فإلهنا الحق الذي نعبده هو الذي تكلم بهذا الكتاب وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد وصف في هذا الكتاب نفسه وأخبر أنه يتكلم عرفت؟ فبالتالي توحيد في المعرفة والإثبات تعرف الله وهذا معنى قوله تعالى وما قدر الله حق قدره اديك مثال كان عيسى عليه السلام يمشي فوق جبل بعدين اخواننا القدس القدس عباره عن جبال القدس دي كلها مدينه القدس دي اللي فيها الحروب والغزوات والصراع العالمي كله فوق هضبه كبيره جدا سبحان الله لما مشينا الاردن الان في بعض الإخوة الاردنيين وروني جبل بعيد كبير شديد قالوا دير دين قدس أنا ما صدقتهم قلت لأني دين قدس قالوا أي بعد شوية الدورية لقيت كل أنوار الجبل دمليان أنوار جد دي البيوت دين قدس الموقف العالم على فتك رع فعيسى عليه السلام كان يتنقل في هذه الأماكن كان يقف على رأس جبل فجاءه إبليس وقال له اتؤمن بأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك هذا عيوسى نعم وأؤمن بأنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي قال ألقي بنفسك من على الجبل فإنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك مقنع ولا ما مقنع ها؟ والله ما خطير الكلام ما صح انت مش قلتها ما يصيبك إلا ما كتب الله لك انت معنى ما وايث صح تألوكا، أمك ما يكون فتألوكا؟ قال له لو وقعت من الجبل ده، ممكن ما تنكسر صح؟ الله كاتي لك كده جرب. يتحرف الناس، ابن سب جاهجه، جاهجه شديدة. والله يقول كلامه صح. تقول له ده ابن سب لك كلامه صح، كلام منطقي، ما فوق أي منطية الكلام ده. لكن ده الرد بتاع معرفة. قال له عيسى لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. أنا كان وقعت من فوق الجندي تقول كاتبة يالله قبل ما تنخلق السماء والأرض مكتوبة لكن أجرب أقول الله كاتب شنو ده جندة لكن الرد للأنبياء نحن الواحد ابن سعقا له بتقول الله كلامك صح لكن المحل بعيدة شوية ده؟ قال له لله أن يمتحن الله يمتحنك كما يريد لأنه أنا عبد وليس للعبدي ان يمتحن ربه أنا أمتحن ربنا أقول لها نشوف البحصة شنو تمتح الرب أن أنت وين العبودية إذن فبالتالي توحيد في المعرفة واشنو والإثبات قال وهذا ورد كثير جدا آية الكرسي توحيد في المعرفة واشنو الله من هو الله لا إله هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وصف في نفسه لهما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وكذلك أواخر الحشر أواخر الحشر أيضا فيها شنو كويس فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن فبالتالي كل حديث عن الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم كل آية في كتاب الله متضمنه للتوحيد لكن الواحد يقول أي آية فيها توحيد الشيطة كيف شو بن الخيم قال شنو قال إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله فهذا هو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته بحيث أنه لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي عرفت الله لانه عظيم ما المطلوب ان تعبد العظيم وان تخضع له توحيد علمي شنو خبري فيه اخبار عن الله لتعظم الله في نفسك فاذا عرفته وقدرته حق قدري ماذا فعلت بعد ذلك خضعت له وخضعت لسلطانه لذلك نقول التوحيد الأول توحيد لله بأفعال الله عين في الكون حد منه عين في السماء العظيم منه القدير منه القوي منه الجليل منه الرزاق منه المنعم منه المتفضل منه ذو الجلال والإكرام منه بأفعال من بأفعال الله التوحيد الثاني أن توحد الله بأفعالك أنت لمن تنادي تنادي منه ولمن تدعو تدعو منه ولما تتذلل تذلل لمنه لمن تسجد لمنه لمن تركع تركع لمن لمن تخضع تخضع لمن لما تنقاد تنقاد لمن لما تتبع تتبع من التوحيد الأول التوحيد العلمي الخبري توحيد في المعرفة والإثبات توحيد لله بأفعاله وتوحيد في الإرادة والطلب توحيد لله بأفعالنا واضح ولا ما واضح توحيد لله بشنو بأفحادنا الدعاء ده البدع منه العبد بدع منه من يدعو من العبد الذليل يدعو الرب العظيم العبد الضعيف يدعو الرب القوي العبد الفقير يدعو الرب الغني ولماذا دعاه لانه غني لذلك اي التوحيدين اولا الاسبق توحيد العلم والمعرفة انت عرفت انه غني وعرفت انه عنده اي حاجه بعد ذلك عملت شنو لجات اليه وانزلت حوائجك به يا سلام التوحيد ده شديد والتوحيد ده عظيم شديد هو أساس هذا الدين طيب قال وإما أمر القرآن فيه شنو أمر أو نهي أو إلزام بطاعته وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته القرآن كله طلع شنو طلع توحيد أي آية في القرآن تلقى توحيد شفت كيف وأي آية معظم الآيات في القرآن مختومة بصفات الله وبأسماء الله تعالى قال الفاتحة لماذا للفاتحة مكان عظيم جدا في القرآن أول حاجة هي أول شنو سورة شكرا سموها شنو سموها الفاتحة ليه لأنه يستفتح بها يستفتح شنو؟ البداية إن تستفتح فقد جاءكم الفتح اول حاجه بتفتح بيها الفاتحه ثانيا هي السوره الوحيده التي تكرر في جميع الصلوات حتى في الجنائز في صلاه جنازه بلا فاتحه في صلاه عيدين بلا فاتحه في صلاه جهريه بلا فاتحه في صلاه سريه بلا فاتحه في صلاه جمعه بلا فاتحه والعجيب انها مع التكرار لا تمل إخواننا والله كان جبت افصح زول وقال قصيده كويس والقصيده دي قالوها انت تبصد بصه وتعجب بيها وتاني بعد يومين يقولوها وتاني بعد شهر يقولوها بتسجل ولا ها تقولون يا اخوانا حاسوا شنو ما كرهتونا زادتوا يخليك كويس لكن الفاتحه ثلاثه ملف والله يا اخوانا شي عجيب حتى قروه في المغرب تاني في العشاء يقروها والله تقول نسمعها اول مره طبعا في ناس ما فارقه معه لأنه بكون ذاته سارح من يوم ده بيكون من يوم سارح ما فارقه مع ذاته لكن يا أخي هل تشعر بهذه الفاتحة لذة لذة الفاتحة في التوحيد قال ابن القيم الحمد لله توحيد رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد فصارت الفاتحة من أولها إلى آخرها توحيد شي أحجيب الفاتحة دي إخواننا فعلا ده كلام الله لو ما كان كلام الله كنا دهجنا يا أخي مما نحن على صغار الفاتحة دي حظنا ونقراها طوال كويس والناس طوال يقولوا الفاتحة في جميع الصلوات حتى النافله الزول مو كبير الفاتحه بس في النافله لو ما يقدر اي حد معه يركع الصلاه صحيحه حتى في النافله كويس الفاتحه تقرا وتردد ولا تمل ابدا ولن تمل الا من قلب مريض الا زول ما مؤمن لكن زول المؤمن لا يشبع من كلام الله تعالى السلام فالفاتحه كما يقول علامة ابن القيم كلها توحيد لله سبحانه وتعالى طيب بعد ذا يشرح في الايه التي بدا بها الهروي المنزله وهي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الايه دي شرح ابن القيم شرح عجيب اخواننا من توفيق الله على الحاد أن يتذوق كلامه تتذوق كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى تجد له وقع في نفسك وتتذوق هذا الكلام كان عثمان رضي الله عنه يقول لو أن القلوب آمنت لربها ما شبعت من كلامه أبدا القلب ده كان بيجى تماما ما بيجمع من كلام ربنا نهائي. وده الكلام قلنا قبل شوية إنه كلام الله شنو لا يمل. وسبحان الله كما قال علي بن أبي طالب في هذا القرآن قال لا تبلى عجائبه ولا تفنى حوادثه سبحان الله كل مرة أزولي فسر آيات تفسره فيها تفسير وتفسره تجي تاني تقراها بعد سنين في وضع مختلف تجد لها تفسيرا زائدا على التفسير الذي قبل ذلك مر عليك فهذا القرآن لا تنقضي عجائبه أبدا وبالتالي بدأ ابن القيم يشرح هذه الآية وهو قوله جل وعلا شهد الله قال كلمة شهد تدور في اللغة على قضى شهد بمعنى شنو قضى وحكم والزم كويس لما أنت تقول كلام ده حكمك دي ما شهادة كويس والحكم يطلق عليه شنو يطلق عليه القضاء ويطلق عليه شهادة قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بشنو بالعدل إن الله نعمى يعظكم به وهنا قال ولو على أنفسهم أو الوالدين أو شنو أو الأخضابين فبالتالي الشهادة حكم والشهادة شهدة تطلق على البيان والإخبار والإعلام يقول لا تعتبر شنو شهادة طيب قال ابن القيم حتى نفهم الآية شهد الله قال للشهاده أربع مراتب كم هي مراتب الشهاده أربعة الأولى العلم اي شاهد يشهد بشهد بشنو بعلم وكم ما عنده علم ما بشهد في ناس بشهدوا بلا علم هل يزدها شهادة شنو بشهدوا بلا علم يا أخي في ناس قال لك قاعد يجب بالمحكمة تقول له أسمع أشهد لي يقول لك أهم موضوع شنو تحكي تحكيلي يجاولك يمشي خط إيده في اسم الله بذلك ما حصل حيث يغمد عين يقول أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق كويس ويكون الزء ولا في بلده رأيك شنو فبالتالي الشهادة بعلم قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون طيب لما شهد الله بعلم ولا بدون علم بعلم كامل مطلق معنى لما شهد الله في قوله شهد الله أثبت الله لنفسه علما بأنه يشهد ومن ذلك ربنا قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ربنا قال اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فبالتالي الشهادة بعلم كويس؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سأل رجل قال له ما الشهادة دالي ورده الشهادة عدم قال له ما هذه قال الشمس قال على مثلها فشهد يعني حاجة تكون متأكد منها زي ما ديشنو ديشمس عشان بعدين ما في تطلطل شنو تترطش الشهادة القاضي ده بيعلم في قلبك والقاضي يمكن يكون يعلم انك انت شاهدت دي لك لكن علوه باليمين ده حلفت اليمين وشهدت ثاني بيعمل شنو بياخذ بذلك المرتبه الثانيه من الشهاده قلنا الشهادة في اكم دي بس كلمة شهده الاولى العلم والثانيه التكلم والخبر فمن تكلم بالشيء واخبر به يعتبر شنو شاهد حتى ولو لم يقل أشهد في بداية الكلام ركزوا معي يا أخواني الزول في بداية الكلام ما قال شنو؟ ما قال أشهد يعني سألته قلت لي أخي فلان ده كيف؟ قال فلان ده مشى وعمل وعمل وعمل, وعمل. ده شهادة؟ حتى لو ما قال شنو؟ أشهد أن فلان ابن فلان عمل كده كده كده مجرد التكلم شنو؟ شهادة كده ربنا؟ لما قال شهد الله يتحدث في هذه الايه عن شنو علمه وعن اخباره وشنو وتكلمه مثلا تجد تقول شهد النبي وسلم لاي بكر بالجنه شهد ولا ما شهد شهد لعمر ما قال اشهد ان عمر في الجنه قال أو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه فنقول شهد لهم النبي في الجنه وما قال شنو تكلمه كان شهادة عشان كده اجمع العلماء على ان شخصا لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله بدون ما يقول اشهد لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم دخل الاسلام قال شنو قال اخواننا لا اله الا الله محمد رسول الله اها مسلم ولا مسلم بك لكن ما قال اشهد لو قال اشهد ذلك اوثق ولكن لو لم يقلها دخل الاسلام باجماع العلماء طيب المرتبه الثالثه بعد ما تكلم قد يتكلم بهذا الكلام في نفسه دي برضه شهاده الاعلام والاخبار الاعلام والاخبار شنو شهاده وبالمناسبه الاعلام والاخبار قد يكون بالقول يخبر بالقول وهذا كثير جدا وقد يخبر بالفعل بالفعل ربنا قال شنو ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر دي شهادة بالقول ولا بالفعل بالفعل شاهدين على انفسهم وهذه شهاده فعل عشان كده الناس يقولوا شنو يقولون البيان قد يكون فعلا يقول لك البيان بشنو بالعمل مع ان البيان ارتبط بشنو بالقول واللفظ لكن يقول لك بيان بشنو بيان بالعمل طيب المكتبه الرابعه في الشهاده الامر بذلك والإلزام به دي برضو شهاده لكن وين الالزام في قوله شهد شهد معناها علم وتكلم و وبين دي كلها وارده لكن قال شنو كذا القيم قال والزم وين الالزام طبعا الالزام بالتوحيد في القران كثير وقضى ربك أن لا تحمد إلا إياه يعني شنو وألزم أن يعبد إلا الله وقضى الله لا تتخذ إلى هيل اثنين لا تجعل مع الله إله آخر ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر الآيات دي داخل وين في بينة وألزم وين الإلزام يا أخوانا في الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط والإلزام يقول ابن القيم الالزام في قوله لا إله إلا هو إذا كان هو الوحيد المستحق للعبادة فلا سبيل إلا لعبادته هو إلزاما ربنا ما قال للناس أنا المعبود براي طالما قال براي معنى شنو؟ ألزمك بعباته؟ لو كان معاو آخرين انت حر تعب تعبده لكن ما معاو آخرين معنى شنو؟ تعبده براو ده معنى كلام شن القيم أشكد من القيم قال في الآية كلام حجيب هنا قال والآية متضمنة لخبرين خبر عن شهادة الله لنفسه وخبر عن نفس التوحيد خبر عن شهادة الله بالتوحيد وخبر عن نفس التوحيد ربنا قال أنا شهدت إنه أنا واحد في خبرين إنه هو شهد إنه واحد وهو شنو هو واحد هاي الآية مضمنة أو مضمنة ما قال شهد الله أنه واحد شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد أتى بكلمة التوحيد كاملة في الآية يا سلام يا أخي شيء حجيب طيب قام قال ابن القيم قال ده معنى شهد الله انه لا اله الا هو كويس والملائكه واولو العلم يا سلام ارتضى الله شهاده الملائكه المقربين على توحيده ارتضى ذلك حجه على العباد فمن حجج وحدانية الله أن الملائكة شهدت له بالوحدانية ربنا قال أنا واحد والدليل على إن واحد قال أنا بط أنا واحد شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد نفسي بالتوحيد وشهدت له الملائكة فنصب شهادة الملائكة له بالتوحيد حجة على العباد على أنه واحد هل هو؟ طيب في الآية ثناء الله على الذين ارتضاهم شهودا على وحدانيته ففي ذلك ثناء على من على الملائكة وتاني منه والعلماء والله يا أخي اللي بتعلم الدين ده ويبقى في الدين ده عالم حجه على من أنكر ذلك طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو عرف شهادته ومن الذي شهد له؟ الملائكة ومن؟ والعلم كيف كانت شهادة الملائكة وشهادة للعلم العلم له سبحانه وتعالى بالتوحيد بشنو؟ بأمرين بالإقرار وبالإظهار اقروا أنه واحد وأظهروا وصدعوا وتكلموا وبينوا أنه واحد وبذلك شهدوا له بيانهم هذا عنه وعن وحدانيته وعن عظمته عند الله معتبره وعند الله مقبولة وهي حجة على العباد يوم القيامة طيب في سؤال أين الأنبياء في اولي العلم طيب ما يقول الأنبياء لو قال الأنبياء لحجر ذلك ولكن لو قال أولي العلم لأدخل الأنبياء وأتباعهم من العلماء والعلماء ورثه الأنبياء يا سلام يا اخي القران ذات بديع بالمناسبه وراقي يعني الزلم يفسر القران ده ويجعله وكذا ما في اجل من ذلك وما ضلت الامه الا عندما فارقت الاصول ده من الاصول القران اصل والسنه شنو والسنه اصل الامه لما فارقت الاصول ضلت ولن تضل امه تستمسك بالأصول فبالتالي كلام جميل شهد الله أنه لا إله إلا هو تضمن هذا خبراني خبر عن شهادة الله بالتوحيد وخبر عن نفس شنو عن نفس التوحيد فمن خبره بشهادته عن التوحيد عرفنا أنه واحد ثم ثنا بمن؟ بالملائكة وبمن؟ وبأول العلم وارتضى شهادتهم على وحدانيتي وفي هذا ثناء عليهم ورفع لهم اخواننا فعلا العلماء الراسخين هم الذين يعرفون توحيد الله وليس فقط لم يكونوا شهداء على التوحيد ما لم يبلغوه ما لم شنو ذو العلم عارف التوحيد لكن ما كلم الناس بالتوحيد ده شهيد الشهاده تقتضي شنو العلم وشنو والإخبار وشهادة الملائكة والعلماء إقرار وإظهار أظهر التوحيد وأبانوه احكي لكم قصة بسيطة جدا ونحن في نهاية مدارج السالكين قصة في غايه البساطة كويس؟ ركز معي في واحد من العلماء اسمه حاتم الأصم اسمه حاتم شنو؟ الاصم حاتم الاصم ده عنده تسعة بنات بعدين هم ساكنين في اطراف الكوفه خرج امير الكوفه في رحله صيد امير الكوفه مشي يصطاد وظل الطريق وكاد ان يهلك قرب شنو؟ يموت ذاته ثم وجدوا الطريق لما دخلوا على مشارف الكوفه ما كان عندهم من القوة ما تبلغهم منازلهم وقصورهم فوقفوا على أول بيت يشربون ماءا فقد مويه فطرقوا الباب وكان باب حاتم الأصم خرجت إليهم أصغر البنات التسع أصغر وحد فيهم مرقت لقيت ناس البزة بزة أمراء يعني لبس كميب ما شاء الله والحصين ما عادية والسرك معروفين فقالوا اسقنا فسقتهم بهمه نقلت الموية تنقل تديهم حتى شربوا جميعا لما فرعوا أخرج أمير الكوفة من جيبه سره مليئه بالدراهم والدنانير مكافأة لهذه الأسرة من نفسه وكانت معه حاشية وفي عرفهم إذا كنت من حاشية الأمير فإنك تدور في فلك الأمير تعطي من أعطى وتحارب من شنو من حارب وتخاصب من شنو من خاصم تبقى وراو وكمان قال لك تعطي أقل مما أعطى كما ديت ما بخليك، يقول لك الناس الديتون من راضي منهم أنت برضو راضي منهم وكذا ديت أكتر يقول لك هل ترجل مني عشان كده زول يختاههم بس الناس ديت تختاههم مرة واحدة طبعا الامير ذاته لما ندي بدي حاجه فيها شنو فيها فايدة بقوا يرموا تكوم كوم من الصرر والدراهم والدنانير البطة الصغيرة جعلت تبكي بتحاتم الاصامه الشافعة قعدت تبكي أخواتها تتمموا عليها قولها في شنو قالت شاهد على التوحيد في موضوع فيه توحيد لله قولها كيف قالت نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا مشت من الأمير إلى الله سبحانه وتعالى شاهدنا جيدة سديدة قالت لهم الأمير رضا مننا المعاوي رضوا، كان الله رضا منك البشر كلهم بيرضيه لك يمشون لك وراغ ويدوك بدون رضا انا متاكد الناس اللي قدوا مع الامير ده بيكونوا زهجانين من البدي بده زهجه يقول لك يا اخي تزود ما يا اخي يا اخي ده طلعوها وهم شنو ما رضيانين غصب ده امير في الدنيا فكيف بالله جل وعلا يا قلبي بدنا جضه نظر الينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا فكيف اذا نظر الله الينا بالرضا يسخر لك كل العباد حتى الذين هم ضدك يسخروا لك يا سلام بس كده العلاقه مع الله والصله مع الله والتوحيد مهم جدا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم كلهم شهدوا لله بشنو بالوحدانيه قائما بالقسط القسط اللي هو شنو العدل ومدار كلام الله وشرعته على العدل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا ما في ذلك شك لكن اخواننا المساله دي دايره شرح قائما بالقسط قائما يعني قولا وفعلا والآية قائما بالقسط لها تقديران عند علماء التفسير لها شنو تقديران هي في كل الأمور حال إعرابة أنها شنو؟ حال قائما بالقسط طيب معناها إما أن تكون شهد الله شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ده التفسير شنو؟ الأول أدعي عند ميزه شهد الله حال كونه قائما بالقص، وهو قائم بالقص شهد بهذه الشهادة، فمعناها هي أعدل شهادة وأعظم شهادة. ليه؟ لأن الله شهد بها وهو شنو؟ قائم بالقص. للتفسير الأول. التفسير الثاني ودل ما عليهه ابن تيمية. شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقص. معناه شنو؟ معنى هذه لا إله إلا هو مستحق للعبادة ومع أنه مستحق للعبادة فهو واحد وكذلك قائم بالقسط في كل أفعاله وأقواله سبحانه دي في أميزة ميزته شنو؟ التفسير هذا بدخل الملائكة الملائكة وأولو العلم في شهادتين شهدوا له بالوحدانية وشهدوا له بقيامه بالقسط بيش شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط وملائكته ومنه العلم بأنه واحد أنه شنو قائم بالقسط ولو فسرناها على التفسير الأول شهد الله قائما أنه لا اله الا هو بعد ذلك شهادته هو قائم بالقصة وبعد ذلك الملائكة شهدت له بحالها والعلماء شهدوا لهم بحاله سبحانه وتعالى يا سلام، هذا كلام جميل نختم المسألة دي بما ختم الله عز وجل به الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما شنو؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم طيب في سؤال لماذا كرر التوحيد ثانيه ليه كرروا شهد الله انه لا يدل له هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم فهي اما من باب التوكيد من باب شنو التوكيد والتوثيق وإما من باب انه وسطاء دخلوا في الاخبار عن توحيده أخبر عن نفسه ثانية، الوسطاء منه، الملاك شهدو، والعلماء جنو شهدو، تاني قال لهم برضو تاني برضو أنا بشهد نفسي، عرفته؟ طيب وهو العزيز الحكيم، ليه ختم بالعزيز الحكيم؟ ما كان بأي اسم من الأسماء الثانية، الغفور الرحيم، السميع العليم، ليه ختم بشنو؟ بالعزيز شنو؟ الحكيم ليه؟ لأنه غني عن شهادتهم هي عند وجه نعم جمع الله في هذه الآيات لنفسه التوحيد والعدل جماع الأسماء والصفات كلها في التوحيد والعدل والعزة والحكمة والعزة وشنو؟ فاتى بأجمع الأسماء التي تليق بشنو. بالتوحيد والعدل ثم انه غني عن شهاده الناس وهو عزيز لكن ابن القيم جاب كلام عجيب قال اصلا العزيز قهر وقوه ده العز يا اخوان العز شنو قهر وشنو في عز بلا قوه ها ما في والغنى والملك فالعزيز يعني شنو؟ يعني الملك قال ركز معاي والحكيم يعني أن أفعاله وأقواله على الحكمة مستقيمة يا السلام والله ابن القيم ده جاب كلام عجيب بعدين حن بعد شوي حنعرفه الدروس الجاية اللي هو بيتكلم عن الأنبياء وكيف ناقشوا أممهم قال كلام عجيب قال ما من نبي من الأنبياء إلا وله معجزة ظاهرة صح قال إلا هود فإنه لا معجزة له ظاهره هود المعجزة لده قال شوف الكلام القاله ابن القيم رحمه الله تعالى في المعجزة المعجزة قال قال أعظم معجزة له حتى قال المعجزة خفيت على قومه قالوا يهود ما جئتنا ببينا بينا يعني شنو معجزة قال بينته ومعجزته الشهادة بالتوحيد كيف قال شنو إني أشهد الله وأشهد أني بريء من ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توقفت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ده معناه حكيم صراط المستقيم معناه حكيم قال فهذا اعظم بينه ليه رجل واحد يخاطب امه عظيمه بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع رجاله ولا خوار بل واثق مما قاله جازم به وقد أشهد الله عليه أولا على براءته من دينهم ومما هم عليه إشهد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أن الله وليه وناصره وأنه غير مسلطهم عليه ثم أشهدهم بمجاهرة لهم بالمخالفة وأنه برئ منهم ومن دينهم ومن آلهتهم قال ثم اكد الاستهانه بهم وازدراءهم وانهم لا يفعلون شيئا ولو كادوا له ولا يضرونه شيئا ثم قرر دعوته أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم هو الذي اخذ بناصيتهم هو وليه قال وهذا الخطاب يعتبر اعظم معجزه لهود عليه السلام يا سلام شركه كيف النبي يقابل امه كامله في شيء ما بدوره وفي عقائده ويتكلم له ويحطمها ويسفها ويقول لهم ما بتعمله ويتلموا كلكم وجيبوا الهااتكم وانا أتحداكم واحد يقدر يعمل لي حاجه ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون راشم انت جربنا ما جيب نبي بيجيب لنا نبي كويس لا لا, لا شوفوا الانبياء دول كلهم بيخالفوا الأمة من راسة ليشنو من راسة ليه أساسا كلهم بيخالفوه ويقولون باطل دينكم لا تجوبي جاي ما بيقول لهم نعمل مؤتمر وأنصف حلول ونتفق وكذا الانبياء ما عندهم كلام زي ده الانبياء عندهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ده اسم قطع ناشف ماهوه؟ ماهوه؟ ناشف ما في أنبي عندهم شيء في المصوى يلعبوا. وبعدين جو أصلا وقفوا يا أخي موسى ذا وهارون موسى ذا وقف فرعون مجرم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس وضحى بالله جاب السحرة أمكن منهم قول هنا جابوا من مصر هناك منهم قول دي قالوا جابت السحرة قال وقفوا كلهم صف واحد والأمة دي مليانة ويدقوا في النحاس ويرقصوا موسى بره. بره في الناس مختلف وقف قابلوا ولا ما قابلوا قابلوا مقابلة نصاح تقايلوا ده شغل الأنبياء قابلوا مقابلة من راس لأساس كله وقف ضدهم وهزموا فأشان كده نختم الكلام بقول ابن القيم رحمه الله في المسألة دي في الشهادة دي قال العزيز منعه وقدرة وقوة وشنو ملك والحكيم عدل وإحسان والعدل والإحسان يوجبان الحمد والعزة توجب الملك قالت هذه الشهادة التي في آل عمران موافقة للشهادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل شهادة خير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك دي العزيز وله الحمد دي الحكيم رايح شنو في الكلام يا أخوان إخواننا نحن بنقرة لكن ما نربط من الحاجات نقرة ده بلاو ده بلاو شو الناس بنربط من الحاجات دي كيف قال لك العزيز معناها في عزة بلا ملك ها ذا اسمه عمدة خالشنو خالي طيان العز ملك تملك ربنا مالك القولنا من أول حد آخر فالعزيز الملك والحكيم العدل والإحسان معناها المحمود الذي يحمد وهذا معنى لا الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قدير بنقول نحن وفي الآية شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الملك الحكيم له الحمد له الملك وله الشكر الحمد يا سلام ده كلام لطيف جدا هذا وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الرسول محمد